الحمد لله الذي علم القرآن الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومصطفى ربنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الحلقة المباركة نواصل الكلام عن روائع البيان في بدائع القرآن وفي هذا اليوم سيكون الحديث عن مسألتين مهمتين أما الأولى فهي الخطاب لمن أي الخطاب في هذه الدروس التي أرجو من الله عز وجل أن يجعلها مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين الخطاب لمن وتحديد الخطاب هي طريقة قرآنية ربانية محمدية سلسية علمية جاءت في كتاب الله عز وجل ظاهرة بينة واضحة وجاءت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا ظاهرة واضحة وجاءت في طرائق أهل العلم من ذاك الوقت من وقت الأسلاف رضوان الله عليهم أجمعين إلى وقتنا هذا فلابد قبل أن نبدأ أن نحدد الخطاب لمن لأن الخطاب يختلف فإن كان الكلام عن عموم المسلمين فلهم خطاب وإن كان الكلام عن أهل العلم أو مع أهل العلم وطلبة العلم فلهم خطاب وإن كان الكلام أيضا مع غير المسلمين فلهم خطاب آخر ولذا لا بد أن نحدد الخطاب في هذه الدروس يكون لمن بدءا سيكون الخطاب لعموم المسلمين من لهم شيء من الاهتمام بالعلوم الشرعية وهو مسلم يقرأ كتاب الله عز وجل له رغبة أن يفهم هذا القرآن له رغبة أن يستشعر عظمة هذا القرآن له رغبة أن يعيش مع القرآن له رغبة أن يبكي مع القرآن له رغبة أن يفرح ويسر بل ويضحك مع كتاب الله عز وجل هذا الخطاب في بادي الأمر لهذا النوع من المسلمين ممن لم يهجر كتاب الله عز وجل بالالفاظ وانما هجر كتاب الله عز وجل بمعانيه وتدبر اياته فمن كان هاجرا للالفاظ فالخطاب هنا ليس له ابدا وانما له خطاب اخر لان هذا قد يقال عنه انه ليس بحاجة الى كلمات تقال له وانما هو بحاجة الى قارعة تقرعه والى طامة تتم عليه اذ كيف يكون مسلما مدركا أن هذا القرآن تنزل من الله عز وجل ثم مع هذا كله يهجر الفاظ كتاب الله عز وجل ولا يتلو ولا مجرد حروف آيات القرآن هذا عجب من العجب بل هو والله ضرب من الجنون لا بعده جنون ولذا لن يكون الكلام مع هذا وأمثاله ممن هجر حروف القرآن وألفاظه وإنما سيكون الكلام أمن اقبل على قراءة القرآن ممن جعل له وردا من كتاب الله عز وجل يتلوه اناء من النهار وآناء من الليل في أطراف النهار وفي أطراف الليل يتلو شيئا من آيات الكتاب العظيم ولكنه مع هذا لا يستشعر عظمه هذا القرآن وسيكون الكلام مع مثل هذا ثم بعد ذلك بإذن الله جل وعلا إذا انتهى الحديث عن هذا الموضوع وانتهى الكلام عن مثل هذا الصنف من الناس ننتقل بعد ذلك إلى ما اسميناه بالمستوى الثاني وهو الكلام مع طلبة العلم على مستوى يكون فيه شيء من ذكر قواعد أهل العلم الكبار في هذا الباب وهذه مرحلة أخرى سنأتي عليها بإذن المولى ولكن الخطاب الآن لعموم المسلمين ممن لهم عناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وشيئا من الحفظ وشيئا من الاهتمام بهذا القرآن العظيم يريد أن يتعلمه كتاب الله يريد أن يعلمه أبناءه يريد أن يعلمه أهل بيته الخطاب لهؤلاء ويجب أن نعلم علما ظاهرا بينا أن الخطاب هنا لهذا النوع من الناس حتى لا يجنح الذهن إلى سؤال كبير لما لم نقل هذا ولما لم نذكر هذا ولما لم نوسع في الاستدلال على ذاك ولما نذكر قاعدة ولم نأتي كلام أهل العلم في ترسيل هذه القائدة هذا المكان وهذا الدرس الآن ليس هذا موطنه وإنما موطنه فيما نستقبل بإذن المولى جل في علاه إذا تبين هذا إذا تبين هذا فاعلم أن هذه الطريقة كما سبق طريقة قرآنية وطريقة نبوية فإن الله عز وجل خاطب الكفار بنوع من الخطاب وخاطب أيضا كذلك أهل الإيمان منهم في أعلى درجات الإيمان بنوع من الخطاب وخاطب من دونهم من عامة المؤمنين بنوع من الخطاب فتنويع الخطاب إذن لا تسرب على أحد من أهل العلم فيه مطلقا بل هو المطلوب من كل إنسان أن يخاطب كل فئة بما يناسبها وأن يخاطب كل أناس بما يعقلون حدث الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله لا لا نريد ذلك ولذا كان الخطاب هنا لعموم المسلمين إذا كان الخطاب كذاك فما الذي نريده من هؤلاء وما الذي نطمع أن نوصله إليهم المراد هنا أن نوصل فهم القرآن على جهة العموم أن يتلو آيات الكتاب فعندما يتلوها يكون هناك وجد في القلب وقشعريرة سنجند وحضور وخشوع وخضوع عند تلاوة آيات الكتاب العظيم هذا حتى نصل إليه نحتاج إلى قواعد خمس نحتاج إلى قواعد خمس لا بد من تقريرها ولا بد من استقرارها في الذهن والقلب معا هذه القواعد الخمس أولها أولها بل وأجلها وأعظمها هي أيها المؤمن أنت مع القرآن حي وبدونه ميت أنت مع القرآن حي وبدونه ميت وأنت مع القرآن مبصر وبدونه أعمى وأنت مع القرآن مهتدي وبدونه ضال هذه القائدة لابد وأن تكون مستحضرة في الذهن من حين أن يعقل الإنسان المكلف إلى أن يتوفاه الله عزوجل لا بد وأن يدرك يقينا أنه مع القرآن حي وأنه بدون القرآن ميت لا بد وأن يدرك يقينا أنه مع القرآن مبصر يرى وأنه بدون القرآن أعمى لا يرى أبدا ولا بد أيضا أن يعلم يقينا أنه مع القرآن مهتدي وموفق ومسدد وأنه بدون القرآن ضال وغير موفق وغير مسدد إذا استقرت هذه الحقيقة في قلب المؤمن عندئذ سيسعى سيسعى سيسعى مرة تلو مره ليعيش مع كتاب الله عز وجل وهذه القاعدة وهي أنك مع القرآن حي وبدون القرآن ميت هذه تتضح لك أيها المؤمن عندما ماذا عندما تتامل في هذه الحياة الدنيا فتنظر إلى إنسان حي وتنظر إلى إنسان ميت انظر وقد يقع لك هذا مرة من المرات عندما ترى ميتا مجندلا لا حراك له وترى بجانبه إنسان حي فيه حراك وفيه روح تامل الفرق بين هذا وذاك. أترى أن نظر هذا الميت كنظر هذا الحي؟ أترى أن سمع هذا الميت كسمع هذا الحي؟ أترى أن حركة يدي هذا الميت كحركة يدي هذا الحي؟ انظر إلى رجليه. أترى الميت يحرك رجليه كما يحركها الحي؟ تامل الفرق بين هذا وذاك. خاطب الميت. ثم خاطب الحي اضرب الميت ثم اضرب الحي انظر إلى هذا وانظر إلى ذاك حرك في هذا ساكنا وحرك في هذا ساكنا ما الفرق بينهما الفرق بينهما عظيم جدا هذا نظره ثابت لا حراك له وذاك يقلب عينيه ينظر ينة ويسر هذا تخاطبه من اليوم إلى سنة فلا يجيبك وهذا تخاطبه خطابا يسيرا فيجيبك هذا لو طرفته بالمقاريض بل لو أحرقته بالنار لما تحرك ولما شعر وهذا لو خذته بإدرة صغيرة لتألم منها وتحرك ما الفرق بينهما الفرق بينهما كبير وعظيم وظاهر جدا لكل ذي عينين الفرق بينهما أيها المؤمن الفرق بينهما أيها العاقل كالفرق تماما بل واشد الفرق بين المؤمن إذا آش مع كتاب الله عز وجل وبين المسلم إذا أعرض عن كتاب الله عز وجل هذا الميت هو شبيه بذلك الميت الذي أغفل كتاب الله سبحانه وتعالى وابتعد عنه ولم تدخل روح القرآن إلى جسده وإلى نفسه وإلى جوارحه وذاك حي دخل القرآن إلى جسده فأحياها حياة كاملة تامة حياة سعيدة حياة هنية هذا هو الفرق بين هذا وذاك وهذا الأمر الذي لا بد أن يستقر في القلوب أنت أيها المؤمن بدون القرآن لا معنى لك أنت أيها المؤمن بدون القرآن لا قيمة لك أنت أيها المؤمن بدون القرآن لا شيء في الحقيقة وأنت بدون القرآن أعمى تسير في درب طويل شائك فيه من الحفر ما فيه وفيه من المزارق ما فيه وفيه من الزلاة ما فيه ومع ذلك لا تبصر ابدا في ظلمه كاملة تام لو أخرجت يدك تريد أن تراها لم ترها وأنت أيها المؤمن أيضا بدون القرآن في حقيقة أمرك تسير إلى خاتمة هي في نهاية الألم وتسير إلى خاتمة هي في نهاية الشده ونهاية العذاب ونهاية ما يتمنى كل إنسان على وجه هذه البسيطة أن ينجو منه إذا تبين هذا أيها المؤمن فلتستحضر هذه القائدة في كل شؤونك من أولها إلى آخرها لا بد أن تستحضر أنك مع القرآن حي وبدونه ميت وأنك مع القرآن مبصر وبدونه أعماء وأنك مع القرآن مهتدي وبدونه مال إذا استحضرت ذلك هل ستترك كتاب الله عز وجل؟ هل ستغفل كتاب الله سبحانه وتعالى هل س تهمل القرآن ولا يكون لك حظ منه في ليل أو نهار لا والله لا يفعل ذلك آقب تستحذر هذا أيها المؤمن وننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثانية ولكن قبله أريد أن أقرر لك هذه القاعدة من كتاب الله عز وجل أنا أعلم أن كل مسلم يؤمن بهذا الكلام ويصدق بما يسمعه الآن ولكن الذي أريده من ذكر الأدلة على هذه المسألة هو أن يكون الاستدلال عليها من القرآن وأن يكون الاستنباط لهذه القاعدة من كتاب الله عز وجل أذكر آية لكم ثم أطلب منكم أن تذكروا لي آيات في هذا الباب من الآيات العظيمة الجليلة في هذا الشأن قوله سبحانه وتعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا تأمل كلمة إيش؟ روح وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا معنى روح أنه أنه حياة للقلوب كما أن الروح حياة لأي شيء للأبدان فالقرآن روح للقلب روح للفؤاد روح لنفسك التي بداخل جنبيك كما أن الروح هي حياة لبدنك كما أن الروح هي حياة لجسدك كما أن جسدك بدون الروح لا شيء فكذلك قلبك كذلك فؤادك كذلك هذه المضرة التي في داخل جسدك هي بدون القرآن لا شيء ولذا قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا روحا من أمرنا هذه الروح هي من أمر الله سبحانه وتعالى وهذا تدليل على عظمة هذه الروح الذي هو القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ثم ننظر إلى الكلام ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ما كنت ايا محمد وما هنا اش نوعها ما ما, رحل نافية رحل نافية نعم ما كنت نافية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ما كنت تدري عن هذا الكتاب؟ ولا كنت تدري عن الإيمان الكامل التام؟ والخطاب لمحمد للحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ما كنت تدري ما الكتاب؟ أي هذا القرآن؟ ولا الإيمان؟ أي حقيقة الإيمان العظيمة الجليلة الكاملة التامة؟ ما كان صلوات ربي وسلامه عليه يدري عنها؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ ولكن جعلناه. نورا نهدي به من نشاء من عبادنا انظر إلى تغيير العبارة انظر إلى التقليد بين الكلمات انظر إلى اختيار كلمة مكان كلمة يختار, صلى الله يختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في البدء كلمة ايش؟ روح ثم في منتصف الآية يختار كلمة نور فبالبدء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ثم بعد ذلك ولكن جعلناه نورا, نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وهذا التغيير في الكلمات ليقرر لك هذه الحقيقة العظيمة أنك وإن كنت بدون روح القرآن أيضا أنت بدون القرآن أعمى تام العمى فهذا وصف خاص من المعلوم أن الميت هو في حقيقته أعمى أليس كذلك؟ الميت في حقيقته اعمى لا يبصر ولكن جاء الله عز وجل هنا ليصف الميت أيضا بأنه, بأنه أعمى أيضا جاء الوصف الآن للميت بأنه أعمى لما؟ كأنك تصف ميتا بأنه مبتور القدمين فتقول فلان ميت وأيضا ماذا؟ مبتور القدمين أي بدون أقدام أو فلان ميت ولكنه أيضا إيش بدون بدون أيدي أو فلا ميت ولكنه بدون رأس, رأس أو فلا ميت ولكنه بدون كذا وكذا فهذا أليس هو أعمل في بيان حال هذا الميت وأنه ليس ميتا عاديا وإنما هو ميت فيه نقص حتى وهو وهو ميت يعني ليس ميتا كاملا وإنما ميتا ناقص وإنما هو ميت ناقص فهذا الذي أبعد عن القرآن ليس هو ميت وفقط لا وإنما هو ميت وفيه عيب آخر وفيه نقص ثان، وهو أنه مع أنه ميت إلا أنه أعمى زيادة في بياني شدة حال هذا الذي أعرض عن كتاب الله عز وجل وبياني أنه ليس كالأموات وإنما هو ميت له وصف ناقص ثاني غير أنه ميت ولذا قال هنا ولكن جعلناه نورا فمن تركه ترك النور ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك أي بماذا بالقرآن وإنك أي بالقرآن لتهدي إلى صراط مستقيم, إلى صراط مستقيم, مستقيم هذه آية بيّنت لك تماما بشكل واضح جلي. ما يتعلق بالحياة والموت الحياة بالقرآن والموت بدون القرآن النور مع القرآن والعمى بدون القرآن نريد آية أخرى من يتلنا آية وذكرنا بآية تتعلق بهذا الشأن تذكر آية نعم كما أت... ذكر الله في صورة نعم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك مثرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين انظر إلى أدب الجن مع ربهم سبحانه وتعالى وهذا الأدب وللأسف الشديد لا يفعله كثير من الإنس وان صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن صرفهم الله عز وجل لكي يستمعوا للقرآن فلما حضروا حضروا ماذا حضروا عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتلو آيات القرآن ماذا كان أدبهم مع هذا قالوا قالوا ايش انصتوا قالوا انصتوا اي استمعوا الى هذا الكلام استمعوا الى ما يقول هذا الرجل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم فلما استمعوه وانصتوا اليه فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين استمعوا الى الحق فامنوا به فرجعوا منذرين اكمل يا بارك الله فيك قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين, بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم أحسنت يا مارك الله فيك أيها الأحبة فاصل قصير ثم نعود إلى الكلام عن هذه الآيات بإذن الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن فراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم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 يا قوم ما أجيبوا داعي الله وآمنوا به وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمَعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءِ أُولَئِكَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ أحسنت يا بارك الله فيك هذه الآيات من أبلغ ما يكون في ما نتكلم عنه نحن، وذلك أن هذا الحديث لم يأتي من إنس، وإنما أتى أتى من الجن، هذا الحديث جاء من الجن، هؤلاء الجن استمعوا إلى كلام الله عز وجل، استمعوا إلى كلام الله عز وجل، ويجب أن تعلم أن الإنسان أشرف من من الجن، نعم، الإنس هم أشرفوا. من الجن وذلك أن الله عز وجل اختص الإنس بأن منهم بأن منهم الرسل اختص الإنس بأن منهم الرسل أما الجن فليس منهم رسل وإنما منهم نذر فهؤلاء جن استمعوا إلى الآيات من سي رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا كان ردة فعلهم وهم يستمعون إلى هذه الآيات العظيمات؟ انظر إلى قولهم وهم يتوجهون إلى قومهم في دعوتهم إلى الله عز وجل يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم في بيان حقيقة سائدة الإيمان بهذا القرآن العظيم إلى أن قالوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض من لا يجب داعي الله ليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ما صفتهم ما حالهم من الوصف الذي يستحقونه أولئك في ضلال في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين وصفوا من آمن بهذا القرآن ووصفوا هذا القرآن إن سمعنا كتابا انزل أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه أي لما بين يدي موسى عليه السلام يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. هذا القرآن يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم هذا وصف القرآن ووصف من آمن به أما من لا يؤمن بالقرآن فإن آخر الآيات جاءت بينة ظاهرة في وصفه بالضلال المبين أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين هذه الآية والتي سبقتها كافية في تقرير هذه الحقيقة وهي أنه لا حياة إلا مع القرآن ولا نور إلا بالقرآن ولا هداية إلا من خلال كتاب الله عز وجل بعد ذلك نريد أن ننتقل إلى القاعدة الثانية في تقرير هذه الحقائق الخمس الكبرى التي لا بد منها قبل أن ندخل في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى القائدة الثانية أن الأصل في خطاب القرآن أنه موجه إلى القلب الأصل في خطاب القرآن أنه موجه إلى القلب وهذه حقيقة كبرى عظمى في كتاب الله سبحانه وتعالى وقد يغفل عن ذلك كثير من المسلمين يغفل أن خطاب القرآن في أصله إنما هو موجه إلى قلبه ليس إلى جوارحه ليس إلى سمعه بصره إلى اطرافه لا وإنما الكلام في أصله هو موجه إلى القلب ولذا جاء الكلام عن القلب كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاء وصف القلوب بأنواع من الوصف جاء وصف القلوب بأنها ثارة تكون مريضة وثارة تكون ميتة وتاره تكون عليها الران وتاره يختم عليها وتاره يطبع عليها أوصاف كثيرة جاءت في كتاب الله عز وجل وجاء مرة الوصف بأن قلوبهم قاسية توصف القلب في القرآن جاء كثيرا متنوعا لما هذا لبيان هذه الحقيقة أن هذا القرآن جاء أصلا في أصل خطابه لعلاج القلب جاء القرآن ليتحدث مع قلبك أيها المؤمن، ليحاور هذا الفؤاد، ليأخذ في الحديث بينك وبين نفسك، بين فؤادك. فالحديث بالنسبة للقرآن متوجه إلى القلب، وأنت بالنسبة لك لا بد إذا أردت أن تستمع للقران أن تفتح قلبك للقرآن. فالحديث من القلب إلى إلى القلب يجب أن يكون الحديث موجه إلى القلب وحديثك أنت مع القرآن لابد وأن يكون أيضا من القلب فالخطاب من الله عز وجل توجه إلى إلى القلب وخطابك أنت مع القرآن في التفكر والنظر لابد وأن يخرج من من القلب فهو إلى القلب ومن ومن القلب إلى الفؤاد ومن الفؤاد لابد وأن يكون كذلك. وهناك دلائل كثيرة في كتاب الله عز وجل بيّنت هذه الحقيقة بيّنت أن القرآن موجه في الخطاب إلى قلب الإنسان وأن المقصود من تنزل هذه الآيات العظيمات هي إحياء هذا القلب كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس وانظر إلى نوعية الخطاب هنا التي تكلمنا عنها سابقا لابد أن تعي الخطاب الآن لمن لابد أن تفرق. بين يا أيها الناس وبين يا أيها الذين لا لابد أن تفرق بين الخطاب الموجه لأهل الكتاب وبين الخطاب الموجه للكافرين قل يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب فالخطاب متنوع وليس خطابا واحدا فهنا جاء الخطاب في هذه الآية لمن؟ لعمومي لعموم الناس قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس قد, جا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور تأمل الآية تأمل الآية قليلاً معي يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم اكتبوا الآية, اكتبوا الآية حتى نتدربها جميعا يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم نور فيها ايضا فيها قدره كيب فيه القلب وهذه الموعظه صفتها انها وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين فاذا هذه الموعظه هي ماذا هي القران ليس كذلك قد جاءتكم موعظه من ربكم التي هي القران ماذا يحقق القرآن لنا جميعا يحقق لنا أنه شفاء لما في الصدور لمن أقبل عليه وشفاء لأي شيء هل هو شفاء للجوارح شفاء للثمع والبصر لا وإنما شفاء لما في الصدور والذي هو في الصدور هو, هو هذا القلب وشفاء لما في الصدور وهذا بيان لأي شيء تنزل كتاب الله عز وجل ولأي شيء هو شفاء هو شفاء لما في الصدور في أصل الخطاب ونوعد واكرر في أصل الخطاب وقد خطبت الجوارح وخطب السمع والبصر والأيدي والأرجل والفروض وغير ذلك ولكن أصل الخطاب هو موجه موجه إلى القلب ولذا سأذكر لك آية قصيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة العاديات جاء فيها ذكر الصدور جاء فيها ذكر الصدور اتل يعلم الى بعثره نافث القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور ذكر الصدور هنا لما اليس للجوارح اعمال نعم اليس للسمع للبصر لللسان لليدين للرجلين اعمال فلما خص تحصيل ما في الصدور هنا في هذه الصوره مسب في ذلك لبيان ماذا؟ نعم. لا. بالقلب يعني القلب هو كما يقول يعني هو أمير الجسد. لا. يعني إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. بارك الله فيك. هذا هو المقصود هنا ذكرت الصدور هنا وذكر تحصيل ما في الصدور. أ يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصلا ما في الصدور لأن مستقر الأعمال إنما هو فيه. في الصدور لأن مستقر الأعمال إنما هو في الصدور ولذا ذكر الله عز وجل هذا الصدر عند آيات الوعد والطمأنينة والذكر في القرآن فقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئنوا قذوبهم بذكر الله شوف الذين آمنوا ما الذي يطمئن؟ يطمئن القلب الخطاب إذن موجه إلى, إلى القلب الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم إلى ماذا؟ إلى ذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي ب بالقرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي ألا بالقرآن الذي هو أعظم الذكر تطمئن القلوب فإذا هذا القرآن في أصله موجه إلى إلى القلب ولذا أيضا قال الله عز وجل عن الفئة الأخرى عن أهل الضلال والبعد والشقاء وجعلنا على قلوبهم اكنه أن يفقهوه وفي آذانهم وقاء فأول ما جعل في قلوب هؤلاء الذين ابتعدوا عن نور الوحي جعل على قلوبهم أكنة, اكنه أي أنها تمنع من دخول نور القرآن وروح القرآن إلى افئدتهم وجعلنا على قلوبهم اكنه فما يفقهون القرآن ولا يفهمون القرآن أبداً وهذا هو أعظم البلاء وأشد العقوبة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على أحد من الخلق كائنا من كان هو أن يظلم هذا القلب فلا يستطيع أحد من دون الله سبحانه وتعالى أن يوصل نور القرآن إليه وإنما تكون هناك حواجز عظيمة تحول بين نور القرآن أي يدخل إلى فؤاد هذا الإنسان وهذه الحقيقة ايضا بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك من الأحاديث العظيمة ما جاءت دالة زلالة ظاهرة بيّنة على هذا الأمر الجليل العظيم وهو أن الخطاب في أطله موجه إلى القلب بل جاء ما يدل على أن هذا الدين من أوله إلى آخره هو في الأصل في حقيقته موجه إلى هذا القلب واذا ثبت في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وفي لبض لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وفي بعض الألفاظ ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولكن ينظر إذا هذه الأبدسات وهذه الألوان وهذه الهيئات وهذا فلان جميل وهذا فلان قديح وهذا فلان أبيض وهذا فلان أسمر وهذا فلان طويل وهذا فلان قصير وهذا فلان رشيق وهذا فلان سمير وهذا فلان وهكذا من أمور أنواع الأوصاف التي يتبارى فيها الناس في هذه الحياة الدنيا فيتمنى أن يكون جميلا أبيضًا طويلًا رشيقًا ومن هذه الأوصاف وإذا رأى إنسانًا على على غير هذه الصفة وعلى ضدها يشفق, يشفق عليه ويحصل في نفسه نوع حسرة عليه هذا الكلام لا ينبغي ان يكون من مسلم ابدا نعم لا بأس ان تفرح بنعمة الله عز وجل عليك ولا بأس ان تتطلب شيئا من ذلك لانه من امور الدنيا التي لم تمنع منها ولكن لا يكون هذا هو لب اهتمامك وهو غالب قصدك ان هذه امور شكلية امور ظاهرية وانما العبرة في داخل القلب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي اللقب الآخر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فذكر القلب بدءا لأنه أصل أعمال الجوارح وإذا أيضا ثبت في الحديث المخرج في الصحيحين بل هو مخرج في الصحاح والسنن والمسانيد من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا ستبت فسد الجسد كله انظر إلى هذا التعبير العظيم وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم أخذ مما بيّنه الله عز وجل في القرآن كما أخبر بذلك الأئمة وقد نص على ذلك الأئمة الشافعي في الأم رحمه الله رحمة واسعة انما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مما استنبطه من القرآن وهذه حقيقه جلية ظاهرة بينة فالرسول صلى الله عليه وسلم يستنبط من كتاب الله عز وجل ويبين للناس الشرائع سواء كانت موجودة في أصلها أو ليست موجودة ولكنه مما فقهه وفهمه من كتاب الله سبحانه وتعالى ولذا هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه ألا وإنة الجسد مضغى ألا وإن في الجسد مضغة ما حالها إذا صلحت صلح الجسد كله الجسد المقصود هنا ماذا جواب؟ الجوارح كلها من أولها إلى آخرها فإذا صلح القلب صلحت جوارح. الجوارح وإذا فسدت فسد الجسد شوف كله كله ألا وهي ماذا يا رسول الله ألا وهي القلب ألا وهي القلب وقد وعى ذلك الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة فجعلوا حديث النعمان بن بشير هذا الحديث جعلوه من أركان وأعمدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدتها ثلاثة أحاديث الحديث الأول هو حديث عمر بن الخطاب إنما الاعمال بالنيات والحديث الثاني من عمل عملا ليس عليه, عليه أمرنا فهو رد حديث عائشة والحديث الثالث هو هذا الحديث العظيم حديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضضة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إذا كان صلاح القلب فيه صلاح للجسد فكيف لا يكون خطاب القرآن في أصله موجه إلى إلى قلب لابد أن يكون الخطاب في أصله موجه إلى القلب لأن في صلاحه صلاح للجسد من أوله إلى آخره وفي فساده فساد للجسد من أوله إلى آخره وهذا الأمر هو الذي بيّنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر السادق وهو أعظم حديث في الإسلام حديث عمر إنما الأعمال النيات شوف الربط بين الأعمال وبين مم. النيات فالاعمال تابعة للنيات إنما الأعمال بالنيات أي إنما قبول الاعمال ورفض الاعمال بحسب مم. بحسب النيات إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالعمل تابع للنيه أي أن العمل تابع مم. تابع للقلب ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وقال ذلك أيضا قبله كثير من الأئمة ولكن أذكر شيخ الإسلام لأنه نص على هذا في رسالة عظيمة له تسمى بامراض القلوب رسالة أمراض القلوب وهي من أعظم ما صنف هذا الإمام العظيم صنف رسالة في أمراض القلوب قال فيها الأصل في الدين هي الأعمال الباطنة الأصل في الدين هي الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة تابعة لها الأصل في الدين هي الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة تابعة لها فهذا إذا كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تنطق عن الهوى وهذا هو كلام أهل العلم فهذه الحقيقة إذا يجب أن تستقر في النفوس وهي أن أصل الخطاب في القرآن موجه إلى القلب أصل الخطاب في القرآن موجه إلى القلب ولذا دعني أضرب لك مثلا صغيرا من قصار السور لتدرك هذه الحقيقة العظيمة وهي أن أصل الخطاب في القرآن للقلب وأن الكلام موجه إلى هذا القلب في البدء بشكل قوي جدا وبشكل ثابت لا يتزعزع خذ سورة قصيرة وأنا اخترت هذه السورة القصيرة لكي تكون حاضرة في الذهن. قريبة من القلب لأن كثيرا من الناس يرددها في صلاته خذ سورة الهمزة كمثل على ما نذكره لك الله عز وجل يقول في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. شوف كلا كل لينبذن في الحطمه كلمة رجع وزجر ووعد لينبذن. اللام هنا هذه لام القسم للتشديد. لينبذن يعني يرمى رمي بعيد من مكان بعيد. لينبذن وعين في الحطمة؟ الحطمة هي هنا ماذا؟ نار. نار جهنم وإنما سميت حطمة لأنها لا يدخل فيها عظم إلا إلا حطمت ولا حجر إلا إلا فهرت ولا شجر إلا أحرقت هذه حال النار ولذا سمها الله هنا الحطمة كلا لينبدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة سؤال للتعظيم والكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن الله عزيز يقولي نبيه صلى الله عليه وسلم وما أدراك محمد بالحطمة الحطمة شأنه عظيم نار الله الموقدة فأضافها إليه سبحانه وتعالى ليست نار أحد من الناس وإنما نار الله الموقدة بعد هذا الوعيد الشديد لهذا الإنسان الضال جاء الكلام عن ماذا عن القلب وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي ماذا تطلع التي تطلع على الأفئدة كيف تطلع على الافئده أي تدخل من منافذ هذا الجسد فتصل الى قلبه فتحرقه حرقا وتشويه شويا لانه كان في الدنيا بقلبه بعيدا عن نور الله عز وجل بعيدا عن هداية الله بعيدا عن وحي الله سبحانه وتعالى فكان أشد العذاب أن هذه النار تدخل من ملافذ الجسد فتطلع وتصل إلى قلبه فتحرقه جزاء ما كان عليه في الحال في الدنيا أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا زاكرا وعينا من خشيته دامعة اللهم ومن سمى الفردوس الاعلى في جناتك جنات النعيم مع نبينا والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ولا مضلين وصل الله على نبينا محمد